ثمانيه ازواج مما بق من اثنين ومن المعز اثنين قل اذكرين حرم ام ال انثيين ام ما استكملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حروم أم الأنفين أما اجتملت عليه أرحام الأنفين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذلا ليضل الناس بغير علم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 مَصْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فِسْقًا او هُلِّلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ذَلِكَ جَزَينَهُمْ بِبَوْضهِمْ وَإِا لَ